الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين وإذا ماتوا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 أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرْوَةً أَوْ مَرْوَتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ الله أكبر الله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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإذا ما أم نزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراك من أحد ثم صرف صرف الله قلوبهم صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون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 plus grand